الحمد لله الحمد لله عظيم الشان ظاهر السلطان منزل الفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الرحمة الواسعة والغفران وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله سيد ولد عدنان أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والكفران صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم زلف الجنان وتساعر النيران أما بعد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 ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنزل عليهم السكينة وتخشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله تعالى في من عنده بمنه وكرمه لا سيما في هذه المجالس العطيرة الطيبة التي تفوح بذكر الله سبحانه التي تفوح وتعطر بتلاوة أحسن كلام التي تفوح بتدبر القرآن العظيم فإنهما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في ملئ عنده كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغنا الله تعالى وإياكم تلك المقامات العالية والدرجات السامية إنه خير مسؤول وأكرم مأمول هيا بنا أيها الأحبة لنواصل مسيرتنا الطيبة في شرح آيات الله تعالى ومع سلسلة دروس وعبر من قصار السور ومع اللقاء التاسع والعشرين من لقاءات هذه السلسلة وكان حديثنا في المحاضرة التي كانت قبل ما يزيد عن شهر عن سورة الغاشية وهذه الليلة سنعيش سويا مع سورة مشهورة يقرأها الصغار والكبار ويحفظها أغلب المسلمين قد اجتملت على كثير من المواعظ وعلى كثير من الدروس وعلى بعض الأحكام أيضا إنها سورة الأعلى وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وازك التسليم والدليل على أنها مكية ما ثبت في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول ما جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما فكان يقرآننا القرآن ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعت وجاء عمر بن الخطاب في عشرين أي في عشرين من الصحابة ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة حتى أنني رأيت المواليد والصبيان. قد فرحوا ورأيت أهل المدينة فرحوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكونون فرحا به وبقدومه ولقد رأيت المواليد والصبيان يقولون ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وكنت آنذاك قد قرأت سورة الأعلى في ضمن سور أخرى مثلها الشاهد كما قال الحافظ ابن كثير وقد استدل بهذا الحديث على أن السورة مكية أن البراء بن عازب قرأ سورة الأعلى وحفظها من مصاب بن عمير وابن أم مكتوم لما قدم المدينة وهذا يدل على أن هذه السورة قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إليها إذن تكون السورة مكية ولا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى هكذا تبدأ هذه السورة بالأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعده من أمته بأن يسبح اسم ربه وخالقه والتسبيح في اللغة هو التنزيه سبح اسم ربك الأعلى أمر من الله تعالى أن ينزه الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر كما قلت له ولأمته من بعده لأنه هو الإمام وما وجه للإمام فهو موجه للمأموم بالضرورة إلا إذا دل الدليل على أن الأمر هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم فقط قال تعالى وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ أي رفعة وشأن سبح اسم ربك الأعلى أمر بتسبيح اسم الرب الأعلى تبارك وتعالى وتنزيهه وأن لا يسمى بهذا الاسم سواه فلا يسمي أحد أحدا باسم الله عز وجل وأن يفعل كما فعل المشركون من اشتقاق بعض الأسماء من أسماء الله تعالى لأصنامهم وآلهتهم كما اشتق العزة من العزيز واللات من العلي سبح اسم ربك الأعلى والذي نلاحظه في هذه الآية أن الأمر بالتسبيح منصب على الإسم ما قال سبح ربك الأعلى ما أن هناك آيات جاء فيها الأمر بتسبيح الله مباشرة وهي كثيرة وجاءت آيات تأمر بتسبيح حمد الله فسبح بحمد ربك ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلة هذا تسبيح لله تعالى مباشرة وقال عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون لكن الآية هنا تأمر بتسبيح اسم الله وتنزيه اسم الله تعالى عن كل نقص لأنه تعالى الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله سبح اسم ربك الأعلى قال الشنقيطي وتسبيح اسم الله تعالى وتنزيهه يتضمن عدة أمور منها أن لا يذكر اسم الله عز وجل إلا على وجه الخشوع والإجلال ولذلك نص كثير من الفقهاء كراهة أو تحريم على خلاف بينهم أن يذكر اسم الله تعالى في حالة التثاؤب مثلاً وذلك أن أسماء الله تعالى كلها حسن وينبغي أن تذكر على أحسن وجه ومن تنزيه وتسبيح اسم الله تعالى أيضا تجنيب أسمائه القاذورات والنجاسات والدخول ببعض أسمائه إلى تلك البقاع ولذا جاء في حديث أنس وإن كان بعض أهل العلم قد أعل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيت الخلاء نزع خاتما له وكان على هذا الخاتم قد نقش اسمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وذلك من أجل تجنيب اسم الله تعالى هذا المكان كان, قد كان ينزع خاتمه ويضعه عليه صلوات الله وسلامه ومن تسبيح اسم الرب عز وجل وتنزيهه على ما ذكر الشنقيطي أيضا تجنيب كتابة هذا الاسم على بعض الأقمشة والنقوش وما أشبهها مما يمتهن ويهان ومن ذلك كتابته على الفرش وما يوضع على الأرض فإن هذا الاسم هو اسم للخالق وينبغي إعلاؤه وتنزيهه وتعظيمه وإجلاله وتعظيم الاسم تعظيم للمسمى سبح اسم ربك الأعلى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لهذه الآية حتى بمقاله كما في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه والبيهقي وغيرهما بسند صحيح موقوف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى والمشركون أيها الأحباب كانوا لا ينزهون الله تعالى ولا ينزهون أسماءه ولا يعظمونها بل ألحدوا فيها وأنكروا بعضها من ذلك اسم الرحمن فإنهم أنكروا اسم الرحمن وقالوا لا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة وكان كاهنا فنزل قوله تعالى قل ادعو, قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى وقال سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها والحسن جمع احسن فان اسماءه سبحانه بلغت غاية في الحسن او غاية الحسن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون والإلحاد في أسماء الله أنواع منها إنكارها أو تسمية غير الله بها أو الميل بها عن مدلول, مدلول معناها الصحيح وغير ذلك مما ذكره أهل العلم في كتب العقيدة سبح اسم ربك الأعلى إن الرب عز وجل شدير بالتسبيح والتنزيح وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم ولذا يرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التسبيح في السجود والركوع من واجبات الصلاة فلو ترك الإنسان التسبيح في الركوع أو الصلاة عمدا ما صحت صلاته ولو أنه نسي ذلك ثم ذكر في آخر الصلاة لوجب عليه أن يجبر هذا النسيان بسجود السهوء خلافا لقول جمهور الفقهاء أن التسبيح سنة والراجح اختيار الإمام أحمد لدلالة الكتاب والسنة على ذلك أما من حيث الصيغة سبحان ربي الأعلى فإن الصيغة أيضا واجبة لأن هذه الأمور توقيفية ولا قياس فيها ولذلك نقول إن المناسبة في الاتيان بهذه الصيغة عند السجود بالذات أن حينما نقول سبح اسم ربك الأعلى أن الإنسان إذا سجد يكون في سفول وانخفاض فإذا قال العبد سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده يكون قد نزه الرب تبارك وتعالى عن السفول والانخفاض وجاءت السنة الصحيحة كما ذكر جابر أيضا والحديث في صحيح مسلم أنهم كانوا إذا سافروا فعلوا نشزا كبروا إذا علوا مرتفعا أو جبلا في سفر قالوا الله أكبر حتى حتى يذكروا أنفسهم ويزدروها بألا تتعاظم إذا ما علت وكانوا إذا نزلوا واديا سبحوا سبح اسم ربك الأعلى الله جل وعلا هو الأعلى وانظر إلى قوله الأعلى فهي صيغة تفضيل ما قد سبيح اسم ربك العلي الأعلى لأن كل من على فالله أعلى منه ولأن كل من ارتفع فالله أرفع منه ولأن كل من سمى فالله أسمى منه وفي الآية رد صريح على أولئك القوم الذين وقعوا في الحلول والاتحاد من بعض الفرق الضالة كالجهمية الغلاة وغيرهم ممن لم ينزه الخالق تعالى عن صفات النقص وقال بأن الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى هو الذي خلق كل شيء وسواه والتسوية كما يقول ابن جرير هي التعديل فهو الذي خلق كل خليقة وسواها وأبدعها الذي خلق فسوه خلق كل شيء فسوه خالق الخلائق ومبدع صنعتها بحيث أنك لا ترى نقصا من أي وجه من الوجوه فيما خلق الله تعالى الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الذي خلق فسوه إذا نظر الإنسان إلى هذا الكون من عرشه إلى فرشه ومن أرض من سمائه إلى أرضه يجد أن هذه السماء مثلاً هذا السقف المحفوظ المرفوع بلا عمد قد خلقه الله تعالى وسواه وعدله فهو مرفوع بلا عمد لا ترى فيه انشقاقاً ولا فطوراً تنظر إلى هذه الأرض التي نمشي من فوقها والتي دحاها ربها فأخرج منها ماءها ومرعاها لا ترى فيها نقص وكذلك البهائم والحيوانات فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أما الإنسان فإن الله قال فيه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوات فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الذي خلق فسوى تأمل إلى كل مخلوق ستكبر الله تعالى على إثر تأملك لهذا الإتقان العظيم ولهذا الإبداع الجسيم لأنه من فعل الخالق عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير <تصفيق> الذي خلق فسوى ولذلك الذين يضاهون بخلق الله تجد أنما صنعوا وابتكروا لا بد أن تجد فيه نقص كالمصورين والنحاتين وغيرهم وإنما صنع الإنسان وابتكر واكتشف لا بد أن يعتري هذا المصنوع النقص لا بد وإن لم يظهر النقص في الحين فإنه سيظهر ولو بعد حين ليبقى خلق الله عز وجل هو التام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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر, فهدى. والذي قدر فهدى قال مجاهد رحمه الله الذي خلق الإنسان وهداه للشقاوة أو للسعادة وهدى الأنعام لمراتعها فإن الله تعالى خلق الخلق وقدر له المقادير فلا تجد مخلوقا إلا وقدر الله تعالى له قدرا وهداه إليه جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه وكان عرشه على الماء <ميققق> الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وانظر هنا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى حذف من الايتين المفعول وأطلق التسوية وأطلق المقدور ليعم كل مخلوق في أنه معدل مسوى وكذلك مقدر له والذي قدر فهدى ولذلك لما سأل فرعون الطاغية الكلمة عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله خلق الخلق وقدر لكل مخلوق قدرا ثم هداه إليه ودله إليه والذي قدر فهدى وكل شيء له قدر قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تبارك وتعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا فالعالم العلوي خلقه الله تعالى وقدر له المقادير وهداه إليها كالملائكة خلقهم وقدر لهم مقادير وهداهم إليها في تنفيذ ما أمرهم الله به وكذلك هذه الأفلاك والأجرام خلقها الله تعالى وقدر لها مقادير وقنن لها قوانين تسير على وفقها كل في فلك يسبحون وقل مثل ذلك في الأشجار والنباتات والذي قدر فهدى اختلاف أشكالها وألوانها وأوراقها وأوقات ثمارها واختلاف وظائفها فالجذور تنزل إلى أسفل والجذوع تصعد إلى أعلى أمر عجب وكذلك البهائم والحيوانات والأنعام في أشكالها وتلقيحها وتناسلها وإرضاعها وأكلها وكل هذا مقدر بقدر وقد هدى الله تعالى هذه المخلوقات إلى ما قدرها إليه والذي قدر فهدى ناخذ على سبيل المثال أيها الأحباب الاختلاف في الحركة الاختلاف في الحركة بين الطيور مثلا أو بين بعض المخلوقات قد تأخذ مجموعة من البيض مجموعة من البيض فهي مجموعة أشكال متشابهة بين صغير وكبير فإذا من صدعت كل بيض خرج منها مخلوق مختلف عن الآخر فهذا مخلوق يخرج يسير مباشرة إلى الماء الراكد ليسبح فيه كالوز والبط مثلا من الذي هداه لهذا خالقه تبارك وتعالى والذي قدر فهدى لأن الله قدر له ذلك منذ أن ينزل يذهب إلى الماء والآخر ينتظر أمه حتى تطعمه وحتى تسقيه من أجل أن يتعلم الطيران وهذا مخلوق آخر أيضا خرج من بيضة تشبه بقية البيض لكنه انطلق مباشرة إلى البحر ليسبح ويعيش فيه كسلحفات البحر وهكذا أما في أكلها وغذائها فإنها متباينة متباينة وقد قدر الله تعالى لها مقاديرا وهداها إليها فآكلات اللحوم لا تأكل الأعشاب وآكلات الأعشاب لا تأكل اللحوم فلو أمسكت بحيوان يعيش إلا على اللحم ولو قتلته جوعا ما أكل الأعشاب لأن الله ما هداه لذلك والعكس بالعكس والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هو جل وعلا الذي أخرج المرعى للبهائم والحيوانات متاعا لكم ولأنعامكم أخرج أنواع هذه الحشائش والأعشاب والنباتات لهذه المخلوقات رحمة بها فإن إخراج المرع من الأرض آية دالة على كمال قدرة الله ورحمته ووحدانيته سبحانه أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون والأرض الجرز هي الأرض التي لا نبات فيها ومن ذلك قوله تعالى إن جعلنا ما عليها صعيدا جرزا لا تنبت شيئا والذي أخرج المرعى قال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ولو أن الله تعالى شاء أن تخرج هذه المراعى ما خرجت قل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله أي جعل الله تعالى هذا المرعى بعد أن أخرجه جعله غثاء أحوى الغثاء هو اليابس من العشب الذي تطير به الريح قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم من أهل التفسير فجعله غثاء أحوى أي هشيما متغيرة وأحوى من الحوة وهي السواد فجعله غثاء أحوى أي هشيما يابسا مائلا إلى السواد من شدة يبسه ويبوثته فجعله غساء أحوى بعد أن كان أخضر طرية وقال بعض أهل العلم إن في الآية تقديم وتأخير وهو قول الشرازي عليه رحمة الله تعالى وهو من علماء أصول الفقه من الأئمة الشافعية قال إن في الآية تقديما وتأخيرا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أخرج المرعى فجعله أخضر مائلا من شدة خضرته إلى الحوة والسوات هذا على رأيه ثم صار غثاء وهذا نوع من أنواع المجاز على من يرى أو عند من يرى المجاز في كتاب الله فإن من أنواع المجاز التقديم والتأخير ولكن هذا القول رده الإمام بن جرير رحمه الله وقال إن الأصل عدم التقديم والتأخير والأصل أن تبقى الآيات في معانيها على ظاهرها وإن كان المعنى الصحيحا أي الذي ذكره الشرازي لكن الصحيح ما عليه الجمهور الذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى أي هشيماً متغيراً أحوى من الحوة أي السوادي من شدة يبسه والذي أخرج المرعا فجعله غثاءً أحوى وبعد أن ذكر هذه الآيات الدالة على قدرته التي تحث على تسبيحه وتنزيهه جل شأنه تغير المساق الآن في السورة فإن الله تعالى سيذكر حبيبه المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بما من عليه من نعم وكم ذكر ربنا حبيبه المصطفى بذلك في كتابه وهو صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين وإمام الصابرين وخير القائمين بأمل رب العالمين سنقرئك فلا, تنسى. سنقرئك فلا تنسى أي سنقرئك يا محمد القرآن الكريم فتحفظه في صدرك ولا تنساه إلا إذا شاء الله تعالى وهذا هو قول الإمامين ابن جرير وابن كثير وهو الراجح سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وهنا قد يقول قائل كيف يقول الرب عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فإن الآية أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض آيات القرآن والله تعالى تكفل بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جامعه وقرآنه فالجواب كما قال الشنقطي في كتابه القيم دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب أن النسيان الذي ينساه النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو من باب نسخ بعض الآيات وإبدالها بمثلها أو خير منها سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فإذا أراد الله تعالى أن ينسى حبيبه المصطفى بعض الآيات فعل وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ثم يبدله بما نساه آية مثلها أو خيرا منها كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إن الله على كل شيء قدير وقالت تعالى واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قلنا نزله روح القدس من ربك ب... نزله روح القدس ب... بالحق من ربك ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين سنقرئك فلا تنسى فحمل الشنقيطي رحمه الله تعالى النسيان هنا على النسخ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وفي الآية دليل على هذه المعجزة الظاهرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه أمي لم يقرأ ولم يكتب في حياته لكن قلبه وعى القرآن فلم ينسى منه شيئا إلا ما نساه ربه تعالى أما النسيان الذي هو ذهول القلب عن شيء معلوم كما عرفه أهل العلم فهذا قد وقع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة جهرية وقد قرأ بعض الصور فظن الصحابة رضي الله عنهم حينما سألوه أن السورة قد غيرت فسألهم صلى الله عليه وسلم ولامهم لماذا لم يفتحوا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم بشر وكتاب الله تعالى محفوظ ولم تنقص منه آية ولم ينقص منه حرف ولن يحدث ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بل إلى أن يرفع هذا القرآن كما نزل لأن الذي تكفل حفظه هو الذي أنزله الذي تكلم به تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى يعلم جل وعلا ما يظهر العباد وما يخفون من الأقوال والأفعال وهو تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر وما يخفى وليستسرك لليسرى والخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع ونيسرك لليسرى أي نيسر لك يا محمد الأقوال والأفعال الصالحة واليسرى على وزن فعل من اليسر وكذلك وهو قول اخر لأهل التفسير ونيسرك لليسرى أي نشرع لك شريعة سمحة سهلة قويمة معتدلة لا وجاج فيها ولا عسر فيها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرأ ونيسرك لليسر وهذا من حفاوة الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده التيسير لليسرى بما تحمله الآية من معاني ونيسرك لليسرى ثم بعد تذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النعم التي أسبقها الله عليه يأتي الأمر من الله له بهذه المهمة العظيمة وهي وجوب التذكير فذكر ان نفعت الذكرى ذكر إن نفعت الذكرى ظاهر الآية أيها الأحباب أن التذكرة لا تجب إلا عند مظنة النفع بها لأن الله قال فذكر إن نفعت الذكرى والإن شرطية كما هو معروف فظاهر الآية أنه لا يجب التذكير إذا ظن المذكر أنه لا تنفع الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى ولذلك اختلفت أقوال أهل العلم في هذه الآية وقد ذكرها الشنقطي رحمه الله فذكر إن نفعت الذكرى فبعض أهل العلم من قال إن في هذه الآية حذفا والتقدير والحذف معروف في كتاب الله فالتقدير فالتقدير فذكر ان نفعت الذكر وإن لم تنفع كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والسرابيل الثياب وقيل الداخلية سرابيل تقيكم الحر والسرابيل تقيكم بأسكم أي والبرد أيضا مع أن الإنسان أحوج إلى الثياب في البرد أكثر منها من الحر أو في الحر فهذا يسمى بأسلوب الحذف وهذا اختيار النحاس والفراء والجرجاني وغيرها من أهل العلم فذكر إن نفعت الذكرى وقال بعض أهل العلم فذكر إن نفعت الذكرى أي ذكر هؤلاء الكفار بالأهم ذكرهم بالأصول قبل الفروع فتذكر الكافر بالتوحيد ووجود العزيز الحميد قبل أن تذكره بالفروع على القول بأن الدين فروع وأصول وأن كان قد خالف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكذلك تذكر المسلم التارك للفرائض بالأهم فالأهم فذكر إن نفعت الذكرى وقال بعض أهل العلم فذكر إن نفعت الذكرى أن إن هنا بمعنى إذ وهذا عند البصريين خلاف للكفاء فذكر إذ نفعت الذكرى وقال بعض أهل العلم فذكر إن نفعت الذكرى هذا على سبيل توبيخ هؤلاء الكفر من مشركي مكة الذين لا ينتفعون بالتذكرة كما قال الشاعر فإنك لو أسمعت فإنك لو ناديت أو لو أسمعت حيا ولكن لا حيات لمن تنادي فذكر إن نفعت وقال بعض أهل العلم فذكر إن نفعت إن بمعنى قد وهذا قول قطرب وهو من علماء العربية ويكون المعنى فذكر قد نفعت الذكرى واختار الحافظ بن كثير هذا القول الآتي فذكر ان نفعت الذكرى قال إن الآية على ظاهرها ذكر إذا علمت أن التذكرة ستنفع قال ومنها هاهنا يؤخذ منهج في تعليم العلم بأن الإنسان لا يضع العلم إلا عند من يستحقه واستدل الحافظ بن كثير بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وقال أيضا في موضع آخر لا تحدث الناس بما لا يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وهذا منهج قويم في التعليم أن الإنسان ينبغي أن يراعي من أمامه فيخاطب القوم بما يفهمون ويخاطب القوم على قدر عقولهم ولا يخاطبهم بما تفوق العقول أو بما قد يستغربونه استغرابا عظيما حتى لا يفتنهم فذكر إن نفعت الذكرى والآية كما قال الشنقيطي على ظاهرها ذكر فذكر ان نفعت الذكرى نعم لا الشنقيطي أيضا حتى الشنقيطي اختار أن الراجح هو السير على ظاهر الآية وهو اقتلار ابن كثير أيضا فذكر إن نفعت الذكرى فيجب التذكير عند مظنة وقوع المنفعة قال الشنقيطي لأن العاقل لا يسعى في ما لا فائدة فيه والرسول صلى الله عليه وسلم أعقل الخلق فيذكر إذا رأى أن الذكرى ستنفع فإذا قال قائل وما الذي أدران أن الذكرى تنفع أو لا تنفع لأن الذي يملك القلوب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى يقول الشنقيطي الجواب على ذلك أن من الناس من أخبر الله تعالى أنه لا تنفعه الذكرى كمن بشر بالنار وهو في الحياة كأبي لهب قال تعالى عنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فهذان لا تنفعهما الذكرى فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بتذكيرهما لأنه لا نفع فيهما أصلا فإذا جاء دليل من الكتاب والسنة على أن هذا شخص لا أنتفع بالذكرى فلا يجب تذكيره الثاني أو الحالة الثانية إذا عرف أن هذا المذكر الذي سيذكر لا تنفع الذكر بقرينة الحال كما قال الشنقيطي مثاله إنسان رأى المعجزات رأى المعجزات وخوارق العادات والآيات البينات بعينيه ولكنه لم يصدق ولم يؤمن هذا لا تنفعه الذكرى لأن ما يرى أبلغ في إقامة الحجة مما يسمع لأن الذكرى مجرد سماء أما هذا الذي رأى بأم عينيه ما يدل على الحق لكنه أعرض هذا لا تنفعه الذكرى لا تنفعه الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى والذكرى تجتمل على عدة منافع ويحصل بها ثلاث مصالح نذكرها بعد الصلاة بإذن الله الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نعم يقول تعالى فذكر إن نفعت الذكرى والذكرى تجتمل على ثلاث حكم الأولى أن الإنسان الذي سيذكر سيخرج من العهدة التي أخذها الله تعالى على أهل التذكير وهم هذه الأمة فإن هذه الأمة مأمورة بالتذكير ومأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذلك نالت الخيرية على سائر الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه الحكمة الأولى الخروج من العهدة والواجب لأن الله تعالى أمر بذلك وذكر أنه يرفع الملام عن ذكر فذكر فما أنت بملوم وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ وقال تعالى عن الطائفة التي نهت الطائفة الأخرى من بني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت حينما سألوهم لماذا أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فهذا هو الأمر الأول الأمر الثاني رجاء أو الحكمة الثانية رجاء الانتفاع بهذه التذكرة قال تعالى واذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال سبحانه في الآية التي ذكرت آنفا ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فإن الله تعالى أخبر أن بعض الناس ينتفع بهذه الذكرى لسيما أهل الإيمان حكمة الثالثة إقامة الحجة على الخلق ولذلك قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى في آخر طه ولو أن أخذناهم بعذاب من عن قال ربن لولا أرسلت إلينا ء لو أن أخذناهم بعذاب من قبله قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فنتبعع آياتك من قبل أنذل أن ونحز. فلا بد من إقامة الحجة على الناس. إذا هل هناك تعارض بين هذه الية. التي جاءت فيها صيغة الشرط فذكر إن نفعت الذكرى ووجوب التذكير مطلقا بدون ذكر هذا الشرط لا تعارض كما قال الشمقيطي لا تعارض فإن الآية التي معنى الليلة فذكر إن نفعت الذكرى إذا وجدت مظنة المنفعة وظن أن هذا المذكر أن الذكر الذي سيلقيها ستنفع فليذكر فهناك تجب وأما ما عدا ذلك من الحالات فتبقى الآيات الأخرى قائمة على وجوب التذكير عموما ولا تنفع فيه موعظة ولا يهتز لخطبة ولا ينتفع قلبه بدرس ويتجنبها الأشقاء لأن الذي لا ينتفع بذكر الله سبحانه وبما يسمع من, من الآيات وقوارع التنزيل فإنه قد مات قلبه وطبع عليه والعياذ بالله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى أي هذا الكافر المارد الذي لا ينتفع بهذه الذكرى سيصل النار الكبرى والكبير جل وعلا وصف النار التي خلقها بأنها كبرى فهي أكبر من كل نار مهما تخيلت من عظمة الحرائق والنيران التي تفطرم في هذه الدنيا فإن نار جهنم أكبر منها أرأيتم البحار التي هي ثلثة هذه البسيطة فتحولوا إلى نيران يوم القيامة قال تعالى والبحر المسجور وقالت تعالى وإذا البحار سجرت أي أضرمت وأشعلت لا تعد تصور البحر يصير نارا لا يعد شيئا أمام نار جهنم لأن نار جهنم فضلت عن نار الدنيا بتسع وستين جزءا ونار الدنيا جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم كلهن مثل حرها والله تعالى ضرب نار الدنيا مرتين بالبحر لينتفع الناس بها في وقودهم وايقادهم ولولا ذلك من تفع بها مخلوق لاعوذ بالله من النار التي يصل النار الكبرى إذا عظم الى عظم العظيم الشيء وكبر الكبير الشيء فاعلم أن هذا الشيء عظيم وكبير بالفعل التي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا يا لها من حالة والعياذ بالله والكلام هنا عن أهل الكفر قطعا لا عن أهل الإيمان والتوحيد وإن كان أهل الإيمان والتوحيد إذا عصوا ربهم ولم يشاء أن يغفر لهم فإن الله يعذبهم لكن لا يدخلون في هذه الآية لهذا الدليل ثم لا يموت فيها ولا يحيى انظر عبر الله تعالى عن هذا الإنسان الذي هو أشقى الخلق والذي لم ينتفع بالذكرى بالضدين لا موت ولا حياة لا يموت فيها ولا يحيى لا يموت فيها ليستريح لأنه لا راحة فيها ولا يحيى أيضا حياة طيبة يهنأ بها وذلك من أجل أن يتواصل وأن يستمر عذابه ونكاله وجاءت آيات كثيرة أيضا تدل على هذا المعنى قالت تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت. ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيرد الله عليه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما, لكم فما, فما للظالمين من نصير وقال تعالى عن الجبار العنيد الذي يثقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وقال عز وجل عن المجرمين إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى لا موت فيها ولا حياة لأهل الكفر والشرك لا يموتون فيها ولا يحيون بين بين والعياذ بالله بل إنهم يتمنون الموت ما أنهم كانوا من أخوف الناس من الموت في الحياة ومن أشد الناس فرارا منه ومن أحرص الناس على إطالة حياتهم والاستمتاع بالملذات قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكهون يسألون خازنا النار أن يموتوا مع أنه قال تعالى عنهم أو عن فئة منهم في الدنيا ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ثم لا يموت فيها ولا يحيى هل يصيرون فحما لا قالت تعالى ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نظيت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها لماذا ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما هذه الجلود التي طالما سعوا في امتاعها وتزويدها من رغباتها ونزواتها من الحلال أو من الحرام يقع عليها العذاب ثم لا يموت فيها ولا يحيا وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال واما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحياون وهؤلاء الذين كتب الله عليهم الخلود فيها لكن اسمع في الحديث قال ولكن اناث احرقتهم النار حتى صاروا فحما فاماتتهم فيها اماتة فإذا ما أذن بالشفاعة إذا أذن في الشفاعة في ذلك الوقت للنبيين والمرسلين والملائكة والمؤمنين ثم لأرحم الراحمين يجيء بهم أو يؤت بهم ضبائر الضبائر أي جماعات جماعات ثم يوقفون على ضفاف أنهار أهل الجنة فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة أفيضوا عليهم وفي حديث صحيح في مسلم وغيره أفيضوا عليهم من ماء نهر الحياة فيأتي أهل الجنة فيفيضون على هؤلاء الذين احترقوا وصاروا فحما وأماتتهم النار إماتة وهم أهل الشفاعة ممن وحد الله تعالى لكنه عمل السيئات والمعاصي وبارز الله بالمحرمات ولم يتب الله عليه ولم يغفر الله له هؤلاء لا يخلدون في النار فيجيء بهم ضبائر ضبائر ثم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة أفيض عليهم فيفيض عليهم أهل الجنة من ماء نهر الحياة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيد كما تنبت الحبة التي تكون على ظفة النهر هكذا ينبت الجهنميون أو المؤمنون الذين كتب الله عليهم العذاب هؤلاء يموتون يموتون إماتة الله أعلم بها نعوذ بالله من حالهم أما المشرك والكافر فإنه لا يموت فيها ولا يحيى وسيجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم قال تعالى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى الفلاح قال العلماء هو الحصول على المرهوب والفرار من المرهوب والنجاة من المرهوب وقد هنا تفيد التحقيق قد أفلح من تزكى أي من زكى نفسه يرى بعض أهل التفسير من تزكى الزكاة المفروضة قد أفلح من تزكى والجمهور على أن المعنى قد من زكى نفسه من درني الكفر والشرك والمعاصي وسعى بنفسه إلى كل خير وامتثل إلى أوامر الله واستمرى على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل أي أقام الصلاة في أوقاتها يرى ابن عباس وهو اختيار ابن جرير أنها الصلوات الخمس قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل خشي ربه وأقام الصلاة في أوقاتها بشروطها واركانها وواجباتها وذكر اسم ربه فصل وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يأمر الناس بصدقة الفطر في آخر رمضان ويقرأ هاتين الآيتين ويقول قد أفلح من تزك وذكر اسم ربه فصل وقال أبو الأحوص وهو أحد السلث إذا جاءكم سائل يسأل عن صلاته فمروه أن يقدم بين يدي صلاته زكاته فإن الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل الصلاة سبب للفلاح وطريق للنجاح وكذلك الزكاة المفروضة وكل ذلك مما يزكي النفس ويطهرها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل ثم قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا وبل في القرآن حرف للإضراب والإضراب إما إضراب انتقالي أو إبطالي فإما أن يبطل الله عز وجل ببل أي بآدات بل قول قائل أو اعتقاد معتقد كقول المشركين إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وهذه الإضراب الإبطالي أي ليس الأمر كما قالوا ليس بأساطير الأولين وخرافات المتقدمين بل هو كلام رب العالمين أو أن تكون للانتقال كقوله تعالى على لسان المشركين بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل تؤثرون الحياة الدنيا وهذا ابطال لهذا الإيثار وتفضيل الحياة للنamaan الدنيا على الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا تؤثرونها أي تفضلونها وتعظمونها وتقدمونها على نعيم الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا بل تؤثرون الحياة الدنيا تؤثرون نعيمها وزخرفها والآخرة خير وأبقى وهذا دليل على نقص عقل الإنسان في الغالب أنه يؤثر الألفانية على الباقي ويؤثر الدني والرخيص على الغالي الذي عند الله سبحانه جل شأنه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وكم جاءت أحاديث تزهد في هذه الحياة وفي زخرفها ومتاعها من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ويجمع لها من لا عقل له وانتبه هنا لتصريح المفاهيم لا تأخذ بظاهر الحديث فتترك العمل وتتقوقع في المساجد وتضيع نفسك ومن تعول كما ظن كثير من الناس وأساء مفهوم الزهد في الدنيا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأمة عن الأشغال عن الزراعة والصناعة والتجارة وعمارة الأرض أبدا بل أراد أن تكون الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم فعليك أن تعمل وتكدح وتكسب المال لكن تتقرب بذلك إلى الكبير المتعام أما إذا صرت لا تعيش إلا للوظيفة وإلا للحرفة وإلا للمنصب والجاه والسلطان والمال فانه يصدق فيك هذا الحديث الدنيا دار من دار له إذا اتخذ الإنسان الدنيا دارا ونسي الدار الآخرة فهي دار من دار له كما قال علي بن أبي طالب لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ويجمع لها من لا عقل له وفي مسند أحمد أيضا بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنع اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعزب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى روى الإمام القرطبي, القرطبي بسنده عن مالك ابن دينار رحمه الله ابن دينار رحمه الله تعالى وهو أحد أئمة التابعين وأحد العلماء والزهاد والعباد هذا الأثر قال مالك ابن دينار لو كانت الدنيا من ذهب يبقى والآخرة من خزف لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لوجب أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى كلام عجيب بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى يقول الشمقيطي ليس في الآية مجرد إخبار بالواقع بل الآية المراد منها تحقيق لازم الفائدة نقرأ هذه الآية ليس من أجل أن يخبرنا الله بواقعها بل من أجل أن نستفيد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 للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ففي النساء مثلا قال الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متان به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير, عندك ربك ثواب خير عند ربك ثوابا وخير أملا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نعيمها وثوابها موصوف بوصفي الخيرية والبقاء فما عند الله في الآخرة لأهل الإيمان والطاعة جعل الله وإياكم منهم خير في أي شيء في النساء في المساكن في المراكب في الملابس في الأموال خير من الدنيا ثم هو أبقى لأنه قد يحظى الإنسان في هذه الدنيا بشيء يتنعم به من كل ما ذكرت من هذه اللذائب لكنه ليس خير من الآخرة ثم لا يبقى أبدا أحبب ما شئت فإنك مفارقه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى وهنا اسم إشارة وقد اختلف المفسرون إلى المشار إليه هنا هل السورة بكاملها أم بعضها أم موضوعها على ثلاثة أقوال إما أن يكون المشار إليه السورة كلها أو بعضها أي بعض آياتها أو موضوعها وما احتوته من المواضيع إن هذا لفي الصحف الأولى الصحف جمع صحيفة والمراد بها الكتاب إن هذا لفي الصحف الأولى فيرى أكرمه رحمه الله تعالى وهو تلميذ بن عباس أن سورة الأعلى كلها بآياتها وجدت في صحف إبراهيم ومسر وقال أبو العالية وهو من أئمة التابعين أيضا إن قصة سورة الأعلى أي موضوعها في صحف إبراهيم وموسف وقال بعض أهل العلم والآخرة خير وأبقى هذا هو الذي موجود في صحف إبراهيم وموسف كما هو قول قتادة رحمه الله حيث قال لقد تتابعت كتب الله تعالى أن الآخرة خير وأبقى جاء في مسند البزار بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزل قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أو كل هذا في صحف إبراهيم وموسى وأيا كان فإن محتوته هذه السورة مما جاءت به الشرائع السابقة لا سيما الآيتين الأخرتين بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فما من نبي من أنبياء الله ورسله وما من كتاب نزل على نبي إلا وزهد الله فيه الناس في هذه الدنيا ورغبهم فيما عنده بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هذه السورة على وجازتها احتوت على وجوه من البديع والبيان نذكرها فيما يلي أول فائدة بلاغية الطباق الطباق أين والذي قدر فهدا ومن فوائد هذه السورة البلاغية جناس الاشتقاق في قوله ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ومن فوائدها المقابلة في قوله تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ومن فوائدها البلاغية حذف المعمول أو المفعول للإطلاق والعموم في قوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فكل شيء قد خلقه الله أو كل شيء خلقه الله فقد سواه وكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى فقد هدى ومن فوائد هذه الصورة البلاغية السجع الغير المتكلف هذا كثير في كتاب الله كقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثان أحوى سنقرئك فلا تنسى إلى آخر الصورة كما أن هذه الصورة أيضا تضمنت بعض الهوائد أولا وجوب تسبيح الله أو تسبيح اسم الله وتنزيه أسماء الله تعالى عن كل ما يمكن أن يعتريها من النقص فأحق الأسماء بالإجلال والتعظيم أسماء الله عز وجل ولذلك ذكر بعض الفقهاء أنه لو أن أحدا أخذ بكأس خمر ثم سمى الله مستهزئا لكان كافرا مرتد لأنه ذكر اسم الله على النجاسة ويستفاد من هذه السورة ثبوت علو الله سبحانه الذاتي والصفتي فالله تعالى عال ذاتا وصفة ويستفاد من هذه السورة أنه لا شيء أعلى من الله فهو أعلى الأشياء سبحانه ويجوز أن نقول ذلك لأن الله سمى نفسه شيئا كما قال البخاري قل أي شيء أكبر شهادة فإذا قلت أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حديث أبي هريرة الذي في الصحيح حيث. والظل المعروف أنه يتكون من علو الشمس على الشيء فإذا كانت الشمس أعلى من الشيء تكون الظل فالجواب أن هذا الظل الذي نسب إلى الله تعالى إنما هي نسبة وإضافة تشريف وتعظيم فهو ظل يخلقه الله جل جلاله وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم ويستفاد من هذه السورة الرد على الجهمية سواء كانوا من الغلات أو غيرهم الذين يقولون ان الله في كل مكان بذاته أو في كل مكان فمنهم من يقول الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله ويستدلون بقوله تعالى والله معكم أينما كنتم والمعي بحسبها فالله معنا بسمعه وبصره وإحاطته وعلمه فهو عز وجل قريب في علوه قريب في علوه نعم بعيد في دنوه تبارك وتعالى يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم يوم أن قام الناس يدعون الله ويرفعون أصواتهم بالدعاء قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم لا تدعون أصمى ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ولكن ليس المعنى قريب بذاته جل جلال الله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فالآية دليل ورد على الذين يقولون أن الله في كل مكان ورد أيضا على أولئك الغلات الحلوليين الذين قالوا كلاما يتقزز القلب من ذكره فالله عال ذاتا وصفة وقد دل على علوه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل وليس هذا موضع البحث فلقد بحثنا هذا في بعض شروح كتب العقيدة في بعض شروح كتب العقيدة كالواسطية ويستفاد من هذه السورة أن الله خلق كل شيء على أحسن ما يرام وعلى أحسن تقويم فالله خلق الأشياء وسواها وعدلها ويستفاد من هذا من هذه السورة إثبات القدر والتقدير لله عز وجل وفي هذا أيضا رد على القدرية على نفات, من؟ على نفات القدر الذي قدر فهدأ ويستفاد من هذه السورة رحمة الله تعالى بعباده حيث أخرج وأنبت لهم الزرع وأخرج لهم المرعى لهم ولأنعامهم وبهائمهم ويستفاد من هذه الآيات كمال قدرة الله فبينما ترى الأرض يابسة قد جفت وقحطت فينزل الله عز وجل عليها الماء فترب ثم تخضر فينبت الله الزرع للعباد ثم ما يلبث هذا الزرع أن يدوم حتى يحوله الله تعالى إلى هشيم متغير يابس تذروه الرياح فجعله غثاء أحوأ ويستفاد من هذه السورة أن هذا القرآن من عند الله وفي الآية دليل عقلي أن القرآن من عند الله الأدلة النقلية واضحة لكن هناك أدلة عقلية من القرآن تدل على أن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من عند ربه لأن الله خاطبه سنقرئك فلا تنسى فهو مخاطب ولا يمكن للإنسان أن يأتي بشيء من عنده ويخاطب نفسه بنفسه سنقرئك فلا تنسى ويستفاد من هذه الآيات أن الله تعالى تكفل بتحفيظ رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب العظيم وهذا القرآن الكريم ويستفاد من هذه الآيات أن الله تعالى إذا شاء أن ينسي حبيبه المصطفى بعض الآيات لينسخها ويبدلها بخير منها أو مثلها فإنه يفعل أو أن يذهل قلبه عما يعلم من الآيات ولم يرد الله جل وعلا ولم يرد الله تبارك وتعالى أن ينسخ تلك الآية إلا مجرد ذهول قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس جميعا أنه بشر قل إنما أنا بشر مثلكم ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعاهد القرآن قال تعاهد القرآن يعني أكثر المراجعة فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها ويستفاد من هذه السورة إثبات المشيئة لله إلا ما شاء الله وفيه رد أيضا على القدرية نفات القدر ونفات المشيئة ويستفاد من هذه السورة كمال علم الله ومطلق علمه فهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا ما يسرون ولا ما يعلنون إنه يعلم الجهر وما يخفى ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى عليم بكل شيء ينبغى أن يفوض الأمر إليه كثير من الناس في قضم هذا الطفان من الفتن الذي عم وطم في هذه الأيام وفي هذا العصر وابتليت به الأمة ييأس وتعصف رياح اليأس والقنوط بقلبه أنسيت أيها الحبيب أن الله يعلم الجهر وما يخفى فهو يعلم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ولا يدبر شيئا في هذا الكون إلا بما سيعود بالمصلحة والنصرة لهذا الدين لأن الله حافظه وناصر. إنه يعلم الجهر وما يخفى ويستفاد من هذه السورة حفاوة الرب تبارك وتعالى بحبيبه المصطفى ونيسرك لليسرى التيسير لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعال الخير وأقواله وكذلك الشريعة السمحة حفاوه من الله برسوله ودليل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم العالية لحبيبه المصطفى ويستفاد من هذه الصورة وجوب التذكير بأوامر الله تعالى وشرائعه لا سيما عندما ظنت المنفعة لا بد أن يذكر الإنسان يذكر جميع الناس إذا وجدت مظنة المنفعة أما إذا لم توجد فإنه في الحقيقة لا يمكن أن نزم بأن التذكرة لا يمكن أن تنفع لأن هذا لا يثبت إلا بدليل أو قرينة حالا كما ذكر روحته الشنقيطي قد ترى بعض الناس تقول هذا فلان طبع, على طبع الله على قلبه كافر <تصفيق> ولكن سبحان الله ما يدرك لعل هذه الكلمات التي قلتها لا ينتفع بها الآن لكن ينتفع بها بعد حي يأتي الوقت الذي ينفعه الله بها ويستفاد من هذه السورة أن الذكرى ينتفع بها الخائف من الله الذي يخشى ربه وكلما كان الإنسان لله أخوف كلما انتفع بهذه المواعظ وهذه الدروس وهذه العظات والعكس بالعكس كلما كان العبد لا يخاف الله تعالى فإن الذكر لا تمسعه ويستفاد من هذه السورة أن أشقى الخلق هو الذي لا ينتفع بالذكرى ولذلك ذكر أهل العلم أن من نواقض الإسلام والنواقض العقيدة الإعراض عن الدين قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون جعل علماء العقيدة الإعراض عن الدين من نواقض الإسلام مثل تأتي لرجل تريد أن تحدثه في الدين لا لا, لا لا لا لا أريد أن أسمع أو غير الموضوع هذا يخشى عليه لأنه أعرض عن الدين نسأل الله تعالى الهداية لنا جميعا لأن الله قال بعدها إن من المجرمين منتقمون أما إذا سمع وقال هدانا الله وفقنا الله أدعو الله لنا هذا نقول فيه خير أما الذي يصد. وكأن في أذنه وقر هذا خطير حاله ويتجنبها الأشقى تجنب التذكرة والذكرى الأشقى ويستفاد من هذه السورة عظمة النار وسعتها لأن الله وصفها بأوصاف متعددة ومن ذلك هذا الوصف النار الكبرى والجزاء من جنس العمل فلما كان الإعراض عن التذكره وعدم خشية الله تعالى وعدم الانتفاع بالتذكرة والموعظة كبير عند الله ناسب أن يعذب هذا الذي لم ينتفع بها أن يعذب بالنار الكبرى وتستقرئ كتاب الله وتقرأه فتجد أن النار لها أوصاف كل آية وصفت النار بوصف بحسب الذنب صحيح مر علينا هذا في آيات ماذا قال في الهومزة يحسب ان ماله أخلده كلا لهم بذلنا في الحطمة لما كان يجمع المال من الحلال والحراء ويحطمه ويبتلعه ويضمه وانظر لوطف النار الحطمة التي تحطم كل شيء وهناك ذلك لما كان الإعراض وعدم الانتفاع بالتذكرة كبيرا عند الله ناسب أن يعذب بالنار الكبرى وأن توصف النار بهذا الوصف ويستفاد من هذه الصورة أن أهل النار الذين هم أهلها ولا يخرجون منها وهم أهل الشرك والكفر لا يموتون فيها ولا يحيوه ويستفاد من هذه الصورة إثبات النار بل ونفي الموت في الآخرة نفي الموت في الآخرة لا موت في الآخرة الموت كما في حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين يؤت به على صفة تبشن أملح شديد البياض ثم ينادى على أهل الجنة ويقال يا أهل الجنة فاشرئبون وينظرون ثم ينادى على أهل النار فيقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون أولئك يطمعون في المزيد وأولئك يطمعون في الخروش والتخفيف فيتبه هذا الكبش بين الجنة والنار على الصراق ويقال للجميع تعرفون هذا فيقول الكل على لسان رجل واحد نعم إن نعرفه إنه الموت فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت فتزداد السعادة جعلني الله أن منهم بمنه يكرمه ويقال لأهل النار الذين كتب الله عليهم الخلود فيها يا أهل النار خلود فلا موت فتزداد الحسرة ويزداد العويل والنحيب والبكاء ويستفاد من هذه الصورة شدة العذاب في النار لأهل النار حيث أنهم لا يموتون ولا يحيون وكمال قدرة الله سبحانه وعظيم هذه القدرة حيث أنه يجعل هؤلاء ليس بأموات ولا بأحيا نعوذ بالله لأن الإنسان مهما اشتدت ألامه في الدنيا مثلا فهو حي لا يقال أنه ميت مهما اشتدت ألامه ولو صار كل عرق فيه يتوجع لأجله فإنه لا يصبح عليه أنه ميت بل يقال أنه حي لكن في النار لا يقال حي لا حي ولا ميت لا يموت فيها ولا يحي ثم لا يموت فيها ولا يحيا ويستفاد من هذه السورة إثبات الفلاح إثبات الفلاح قد يستفاد من هذه الآية بالذات ضعف قول من قال بفناء النار وهو قول قد قيل وليس بصحيح ويستفاد من هذه السورة ثبوت الفلاح لكل من ذكر اسم الله تعالى وذكر ربه وصلى لله تعالى وتزكى واخرج ما يجب في ماله وكذلك زكى نفسه وأنا ذكرت هذه الفائدة بمجموعة التفسير التي ذكرت في هذه الآية ويستفاد من هذه السورة خطأ الإنسان وظلمه وجهله لنفسه ظلمه لنفسه وجهله بحقيقة الأمر إذ أنه يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وهذا على سبيل الذم والقدح وقلة العقل والتدبير أن يؤثر الإنسان الفاني على الباقي لأن الدنيا مهما تطول فإنها ستزول لذائذها منقطعة سعادتها منغصة بهجتها مكدرة مهما طارت بالإنسان الحياة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي هل دام الذين تمتعوا منذ قرون من الزمن تمتعوا وكانوا في جاه وملك وسلطان وتمتعوا بالنساء والمراكب والملابس والمآكل والمشارب وكانوا على وجه هذه الأرض مثلنا يتلذذون ويتفكهون ما دامت لهم شهواتهم وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل ويستفاد من هذه السورة أن ثواب الآخرة ونعيمها خير من نعيم الدنيا وأبقى وأدوم لأنه نعيم مقيم ولا يزول ويستفاد من هذه السورة إثبات الكتب كصحف إبراهيم وموسي فهذه الآية أثبتت أن إبراهيم عليه السلام قد آته الله تعالى صحفا وكذلك موسى وقيل إن الصحف التي أتيها موسى هي التوراة ما كتب له في الألواح وقيل هي صحف أخرى ولا دليل في المسألة نزم به إلا أن نقول إلا أن نقول إن الله آت إبراهيم صحفا وآت موسى صحفا قد تكون الصحف التي أتيها موسى مستقلة عن التوراة وقد تكون هي التوراة ويستفاد من هذه السورة أن الشرائع السماوية تتفق في أشياء وتتفق في أمور لأنها من لدن حكيم خبير فهي قد تختلف في بعض التكاليف الشرعية والفروع لكنها تتفق في الأصول في الغالب ومن ذلك ما جاء في هذه السورة المباركة أن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هذه السورة السورة الأعلى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت عنه يقرأ بها في الركعة الأولى من, من صلاة الجمعة في صلاة الجمعة ويقرأ في الثانية بالغاشية مع أن سورة الأعلى أقل آيات من الغاشية ولذلك قال بعض العلماء يجوز أن يقرأ في الركعة الأولى آيات أقل من الآيات التي يقرأها في الركعة الثانية لأن آيات الأعلى أقل من آيات الغاشية والغاشية متأخرة لأنها في الركعة الثانية كما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بصورة الأعلى والكافرون في صلة الوتر يقرأ كل صورة في ركعة نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها وب كتابه العظيم يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصة وأن يجعلنا من خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يديم هذه المجالس الطيبة المباركة التي تفوح بذكر هذه الآيات وسردها وتدبورها وشرحها والاستفادة منها بمنه وكرمه وأسأله جل شأنه ان يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والالئك هم اولو الالباب وايل الله